تبسم ليلنا وارتاح وضوت شمعه الافراح اخيرا همنا انزاح ح بشوفة و ر بشوفه نور ماسينا تبسم ليلنا ورتاح وضوت شمعة الأفراح أخيرا همنا وجان الفجر يتغنى ويحكي للزمن عنا ويتمنى ونتمنى وينشر بهجته فينا تبسم ليلنا وارتاح وضوء شمعه ا ل أ ف ر ا ح اخيرا همنا انزاح وشوفت ن و ر م ا س ي ن ا ت ب س م ل ي ل ن ا وجمعت الاخره أ خ ي ر ا همنا هلا بالليل هم مقدار لهم بين المحاجر دار وفيهم زانه الاشعار واطربنا ليالينا هلا بالليل 「تبسم ليلنا وارتاح وضوت شمعه الافراح اخيرا همنا انزاح بشوفه نور ماسينا تحقق أ ج م ل ا ل أ ح ل ا م ووفت وعدها ا ل أ ي ا م ابد ما نفترق مادام رسى الحب ب م و ا ن ي ن ا هلا بالليلهم مقدار لهم بين المحاجر دار وفيهم ز ا ن ت الاشعار واطربنا ليالينا هلا بالليل هم مقدار لهم بين المحاجر دار وفيهم ز ا ن ت الاشعار واطربنا ليالينا تبسم ليلنا وارتاح وضوء جمعه الافراح 「あなたは何をざうのかた